وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِرْبَبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قل فِي في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم قَوْلُكُمْ قولكم Best Kur,'Y выйdhetler S怎么 snowboard İlk NOR, LA ćelere程 ve Elbunda'sullenkelerV statistically ve Elbunda'utta hatların yerler tide ver ve وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور الرحيم أنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه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 izjaukum min falikum ve min asfal min kum ve izzawatil abd sar ve belawatil kulub alhajirat hınal kabtul yel mümin ve zilzil zilzalan şiddet ve izi yolu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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا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 ve la yeddun lham min dunillahi waliyin ve la nacira. Qad yaglemullahu almu'eqin min kum alqa'ilin li ikhwanihem halbma ilina. وليس لن أحسن البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 Vakan Allahu, على كل شيء قديرا. يَا قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Vmayi yu'nut min kullu lillahi ve Rasuluhu ve ta'amel salihan yu'thaa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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في مِنْ من آيات الله والحكمة إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا İnne Müslüman ve Müslüman ve Mümin ve Müminat ve Qanıt ve Qanıtat ve Sadık ve Müteddikatı ve والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وَأَجْرًا عظيما وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونُوا لَهُنَّ مِنْ أَمْرِهِنَّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ ضل دَارٍ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 وَأَن تَخْشَ فَلَمَّا طَغَى زَيْدٌ مِنْ هَذَا طَرًا زَلَجْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ثِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَغَى مِنْهُنَّ طَغَرًا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 يُحُبُّكُم بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يلما يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غثورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤذي وَمَن يَبْتَؤِ وَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تُرْضَى أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَنَّ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ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 ان نزالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسالوه من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا إن ذلكم كان عِندَ الله عَظِيمًا إِن تبدو شَيْئًا أو تُخْفُوهُ فإن الله كان بِكُلِّ شيء عَلِيمًا لَا جناح عَلَيْكُمْ في عَرَّضْتُم إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمنهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير فقد احتملوا بهتانا واثما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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة لن غرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا من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 La yeddun walija, wa la nacira. Yüme tıqlabun juhum fi الناري. Yolun ya leytena, a tâna Allah ve a سادتنا وكبرا لنا فأضلنا السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. Ya Eyüha الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Ya Eyüha الذين آمنوا اتقوا الله وقووا